رح الفك بالغصن يا عصفور بالورق بالفاي بالنبات بالزيح حجناح بريش نور بالمرجح ما زرئت النسمة؟ ما حل فك بالغصن يا عصفور؟ بالورق، بالفأي، بالنبات، بالزي حجنا حق. بريش النور بالمرجحك ما زربت النسم <تصفيق> بالطير يا عصفور على كوخ موزان ويا زافزوم مفر ész belampa, habb inni dill a zöld, rishu ba عاريش وبا اه أمزون حلو وبيتك تسلم على الحلو وانهت رياحك بتمر بغجناحك عصط على الحيط صوت الهمس انا كل شيء خسر هالمقعد الازرق على الاغراض السوداء قل بذكرى في بذكرى في بذكرى من حبنا باني بتسكت السادي يا خاير وبتمشي غير وبتمشي وبتغط تحملني يا من هيك التلي يا من هداك الباب شيء ذكر شيء أشيء ومن خرطة شديها من تحت إجريها ki ne érdekel,